عهدا قطعناه هناك من الحرم إن العهود عهودنا منذ القدم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا نرتضي القيعان في الجبل الأشم وطريقنا نار وأشلاء ودم لا نتقي ولا نحيد ولا ندم صوت المدافع في الدجى أحلى نغم ودم الشهيد على الطريق لنا علم